وصلت من تقول لي أ ر ي د بريدك الالكتروني فعندنا ر س ا ل ة نريد أ ن نوصلها لك وصلت ا ل ر س ا ل ة ق ر أ ت ه ا فاحتقرت نفسي شعرت بالخجل و أ ن ا أ ق ر أ كلمات تلك ا ل ر س ا ل ة سجدت لله شكرا أ ن عندنا مثل هؤلاء الفتيات لعلك تريدين أ ن تسمعي بعضا من عبارات تلك ا ل ر س ا ل ة التي أ ح م ل لمن كتبنها كل الحب والتقدير والاحترام إ ن ه ا ر س ا ل ة من فتاتين في مقتبل العمر تربينا على حب الله ورسوله والبذل ل ل إ س ل ا م تقولان ي في ا ل ر س ا ل ة يا شيخ باختصار وبدون مقدمات مشكلتنا أ ن ن ا بنات لكننا لسنا كالبنات همنا يختلف عن هموم البنات همنا رفع رايه لا إ ل ه إ ل ا الله ت ح ت ض ل للسيوف الموت ب ا ل ن س ب ة لنا ح ي ا ة و ا ل ح ي ا ة ب ا ل ن س ب ة لنا جهاد و أ ع ظ م أ م ا ن ي ن ا الموت والاستشهاد كيف يقر لنا قرار و ي ه د أ لنا بال ونحن نرى أ ط ف ا ل المسلمين يقتلون و أ م ه ا ت ه م تسبى واباؤهم يسحبون و ي ع د ب و ن ويعسرون إ ن ن ا لا نستطيع أ ن نقف مكتوفات ا ل أ ي د ي ونتفرج كما يفعل الرجال ا ل آ ن إ ن كنتم عرفتم للنوم لذه ف إ ن ن ا لم نعرف تلك ا ل ل ذ ة ننام على أ ص و ا ت المدافع والطائره إ ن ن ا لا نعيش معكم رغم أ ن ن ا معكم ونحن حينما كتبنا لك لا نريد منك ر س ا ل ة عزاء على مصاب ا ل أ م ة ولا نريد مدحا وثناء ل أ ن الكل منا يعرف نفسه إ ن م ا كتبنا ل أ ن ن ا نريد السبيل إ ل ى الجهاد و أ ع ظ م أ م ا ن ي ن ا الموت والاستشهاد لا تقل لنا أ ن كنا نساء فنحن نعلم ولكننا نساء بارواح ر ج ا ل رجال لا يرضون ا ل د ل ة و ا ل م ه ا ن ة لا تقل لنا أ ن ت ن جهادكن الحج ا و ا ل ع م ر ة فنحن نطمع ب ا ل أ ع ل ى نطمع بالموت في سبيل الله ف أ ر و ا ح ن ا أ غ ل ى ما يمكن أ ن نقدمه في سبيل رضا رب العالمين ن أنفسنا بيده إننا نتوق للجنان والذي أنفسنا بيده إننا نتوق ن والذي والذي ا ل ل بيده بيده ج ونعلم بفضل الشهيد عند الرحمن ونطمع أ ن نكون منهم ومعهم وختموا ل ر س ا ل ة بتوقيعهم أ م عبد الله و أ م عبد الرحمن هذه بعض من العبارات التي كتبنها والتي جعلتني أ ر ا ج ع مع نفسي الحسابات و لعلك أ ن ت أ ي ض ا تراجعين إ ن أ م ة تمتلك مثل هؤلاء الفتيات أ م ة لا تقهر ب إ ذ ن الله فنحن خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس مهما كانت الظروف و ا ل أ ح و ا ل ايتها ا ل ص ا د ق ة لا ت ر ه ب التيار أ ن ت قويه بالله مهما ا س ت أ س د التيار تبقى صروح الحق ش ا م خ ة و إ ن أ ر غ ى و أ ز ب د حولها الاعصاب